بسم الله الرحمن الرحيم سورة يوسف من صلاة التهجد من الحرم النبوي الشريف لعام 1406 الهجرة ألف لامرأ تلك آية الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا ابت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ليساجدين قال يا ابني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجي تبيك ربك يعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوب كما تمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا لا يوسف أخوه وحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيبة الجب يتقطوا بعض, السي... بعض السيارة ان كنتوا فاعلين قالوا يا بانا ما لك لا تمنى على يوسف وان له لناصحون ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وان له لحافظون قال لا ليحزنني أن تذهبوا به وأخافوا أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لأن لأ أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئ أنهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأذلى دلواه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعه والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لمراته أكرمي مثوى عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ شده واتيناه حكما وعلما وكذلك نجد المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيتلت قال معاذ الله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 وقال نسة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قال شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتذت لهن متكان واتت كل واحدة منهن سكين وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيدياهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا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 وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناجم منه مذكرني عند ربه فأنساه الشيطان ذكر ربه فلا بتفسيني بضع سنين وقال الملك إني أرى بقارات سبع بقارات سناني أكلون سبع عجاب وسبع سنبلات قدر واخرى يابسات يا أيها الملوافتوني في رؤيائي إن كنتم من الرؤيا تعبرون قالوا أضغاط أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمانية كلهن سبع عجاف وسبع سنبلات قضر واخر, قضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين ذابا فما حصدتم فذروا في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يكن ما قدمتم له إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون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 قالت امراه العزيز الان حصص الحق انا راودته عن نفسي وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان وان الله لا يهدي وان الله لا يهدي كيد الخائنين الله وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به يستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظا عليم وكذلك مكننا ليسوا بالأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة حير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف بدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهاز بجهازهم قال أتوني بأخلكم من أبيكم ألا ترون أني في الكيلة وأنا خير المنزلين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 قال هل أمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد إلى بعير ذلك تكن يسير قال لن نرسله معكم حتى توتوني موثقا من الله لتاتنني به لا يحاط بكم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 ولما دخلوا على يوسف آوى قال إني أنا أخوك فلا تبتيس بما كان يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أية والعير إنكم لسارحون قالوا وأقبل عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعيد وأنا به زعيم قالوا طالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين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 وقد صرف ما أقول له من قول فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدأ لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم ما تصبون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ حدنا مكانه إننا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا موجدنا متاعنا عنده إن إذا للظالمون فلما استياسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين أرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن بنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين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 قالوا تالله تفتو تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولتياسوا من روح الله إنه لا ياسم الروح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضرم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 قالوا تالله لقد أترك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبيتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوه مني لا جذري حيوسف الأولى أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء فلما البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلموا من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسفا وإليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين